يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظا واعلموا ان نَالَ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ مَنَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمُ الْإِيمَانُ وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا مِّنَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنذِرِينَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُ تنون في كل عام مرتن أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ماء نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من حد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفهمون قوم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين راء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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَنَا نَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمُ أَنَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آتِينَ آل